ثَُّ كَانَ عَلَقَتَ فَخَلَقَ فَسَوْوى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّووجَين الذَّكَرَ وَالْأُمفَ أَلَيْ سَذَالٍكَ بِن قادِر النَّ عَلَ أَ يُحِيَ المَوْتَ بِسْمِ اللهِ رُحمَِ الرحيم ہل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه, نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا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 وَقَاهُمُ الله شَرذَلِكَ اليَوْومِ وَلَقَّهُمْ دَغْضْرةَ وَسُرور وَجَزَهُم بِمَا صَبَر جََّةَ وَحَرير مُتَّكينَ فِيهَا على الأرائِك لا يَرَوونَ فيِيهَا شَممسَو وَلَا زَمهَرير. ودانيهن عليهم ظلالها وذللت قطوفها وتذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير وَوااريرَ مِن ف الضة قدَرُهَا تقدير وَيُسقَونَ فيِيهَا كَأسم كَان مِزاجُهَا زَنجَبلَ عن فِيهَا تُسمََّ سلسَبلا